والضحاء والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى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 وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث الله اللَّهُ أكبر الله اللَّهُ أكبر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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ك والزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر